كله في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم، وَكَانَ عرشه على الماء ليبلوكم. أيكم أحسن عمل؟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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضَ مَا يُوحى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولون افتراه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 يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون استمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِيلُنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِيلُنَا بَادِي الرَّأِي وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون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 فَكِيدُونِ جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُضِيرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إلَّا هُوَ أَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فيا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم فياخذكم عذاب قريب فعقرها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُمْ نِبْ يا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُصِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعًا وَقَالَ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ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 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وَإِنَّا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل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 وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن آمنون واتضروا إن موتضرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبدو واترك ال وَمَا رَبُّكَ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ